كثيرو النساء والتق الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقبا وأتُلِيَ تَمَامَ وَلَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّرُ الْخَبِيثُ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُونَ أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحو ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا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 مشدان فدفعوا اليهم اموالهم ولا تاكنوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكل بالمعروف إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسم تؤلوا القربا واليتامى والمساكين فرزقهم منه فرزقهم منه وقول لهم قولا معروفا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 فس يصلون سعيراً يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنوثين فإن كن نسأم فوق ثنتين فلهن ثلث ما ترك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 خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدودا يدخل نارا يدخلها نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يactin الفاحشة من فسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فامسحوهم في البيوت حتى يتوفاهم الموت حتى يتوهفهم الموت أو يجعل الله لهم سبيلا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 فإن فان كرهتموهم فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن اردت استبدال زوج ما كان زوج واتيتم احداهم نقم فَلَا تَأْخُذُوا منه شيئا أتأخذونه اتَّأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم وَأَخَذْنَا مِنكُمْ ولا غَلِيظًا ما وَلَا تَنكِحُوا ما نكح إنه كان فاحشة ومغتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت الأخ وأمهاتكم التي 119. وأرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين البختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا لكم ما وراء ذلك أن تبتوا بأموالكم محصينين أن تبتوا بأموالكم محصينين ويرمسافين فما استمتعتم به منهن فئتهن أجورهن فريضة وَلَا جناح عليكم فيما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ من بَعْدِ فَرِيضَةٍ إن الله كان عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَا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 محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهم لنسق ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ وَخُورٌ رَحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ الشهوات أن تميلوا ميلا عظما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا تجارة عن تراضي منكم ولا تقتلو أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوَانٌ وَظُلْمٌ فَسُوْفَ نسيه نارا فسوف نصلي هنا روا وكان ذلك على الله سيرًا. إنتاجن ربنا إرماكنه لعنه كفّر عنكم سيئاتكم لكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً.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 ولكل جعلنا مواليا لما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت ألمانكم فآتوهم نصيبهم إن, إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قالوا بما أنفقوا من أموالهم فصالح تصالح حفظ للرب بما حفظ الله ولا تتخون نشوزهن فعذبهم فعذبهم واهجنهم في المضاجع وجره 124. فإن فَلَا فلا تبروا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا 125. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن إصلاحا بِطِّلَهُ بَيْنَهُمَا إن, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى واليتام وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ صاحب الصاحب بالجنب وبالسبيل وما ملكت أيمانكم إن, إن الله لا يحب من كان مقتالا فخورا الذين يبخلون ويأمون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِيْنًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِآءً نَاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَقُنِ الشَّيْطَانُ لَهُمْ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْكَ قَالَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ, إن اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَتَ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جَنَّ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ كيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم اذن يعد الذين كفروا وعصوا الرسول لو, لو تسوا بهم الارض ولا 126. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلم ما تقولون 127. ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطَ أَوْ لَا رُسْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِيُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنْ 118. ألم ترى إلا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة, يشترون الضلالة ونريدون أن تظلوا السبيل 119. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنه وانطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب اللهم معهم آمنوا بما نزلنا مصدقاً اللهم معهم من قبل أن نقم سوّجوها من قبل أن نقم سوّجوها على دبّارها أو لعنهم كما لعَنَ وَأَنْكَامُ اللَّهُ نَفْعُلَ إن, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ مُزَكِّيهِ يَشَاءٌ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَنظر كيف يفترون عن الله الكذب وكفى به إثما مبينا أَلَمْ تَرَ إِلَى 129. يؤمنون بالجبت والطاروت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيل الله نصيب من الملك فإذا لا يقتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم العظيمة فمنهم من آمن به ومنهم من صدق عنه وكفى به جهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نار كما نضجت جلوده بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندقوا تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل قبل يريدون أن يتحكموا إلى الطاووت يريدون أن يتحكموا إلى الطاووت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبه بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم مَجَاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يَعْلَمُ الله مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا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 فإن أصابتكم مصيبة قال قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولنك لم تكوا بينكم وبينه ما وده يا ليتني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 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون, ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطابوت فقاتلوا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 قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلم نفتي لا أينما الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 فديثا ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك واوصلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت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 أمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاً في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفوه وَاللَّهُ أشد بأسه وأشد تنكيلا مَنْ يشفع شفاعة حسنة هي كل له نصيب منها، وَمَن يَشْفَع شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُل لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُوِيْتُ بِتَحِيَةٍ فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو وليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا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 ولي يوم ولا نصير إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصرت صدورهم أو جاءكم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلو قومهم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 ويؤمن قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتمهم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 قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق.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 فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء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 إليكم السلام لست مؤمنا من تبتول عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانب كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا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 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله وفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا في مكورا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 فقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك واليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك واليأخذوا حذرهم وأسلحتهم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 محيطا <تصفيق> ها يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله وفرا رحما ومن يكسب إثم فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكما ومن يكسب إبن خطئة او اثم ثم يرمي به بريئا فقد احتمال بهتانا فقد احتمال بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمه لهم ما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 غير في كثير من النجواه إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بتراءى مرضات الله فسوف لقته أجر عظيم. وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ مِن بعد ما تَبِينَ لهُ الْهُدَى وَيَتَبِعَ غَيْر سَبِيلِ مُؤْمِنٍ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَيْضًا الشَّرْكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال من عبادك لصيبا مفروضا ولا أضلّنهم ولا أمنّنهم ولا أمرا نهم ولا أمرا نهم فلا يبتّك الن أذان الأعام ولا خلق الله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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ووعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وتربون أن تنكحوهم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 وَكَانَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَاللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِلَى إِنَّ شَيْئًا يُزْهِبَكُمْ أَيُّهَا الْنَّاسُ وَيَأْتِ بِأَخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَن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 بما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعربوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي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 كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زدادوا كفر لم يكن الله ليؤفر لهم لم يكن الله ليؤفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشري المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذي أفرين أولياء من دون المؤمنين أيبتون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكْفَرُ بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فَلَا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافق وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِالْكَافِرِينَ نَصِيبٌ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 وَإِذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَلَامٌ يُرَاوَنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلَّا قَلِيلًا مُذْبِذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إلا خذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أدرى دون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبينا إن المنافقين في الدرب الأسفل من إلا الذين تابوا وأصلحوا وعدصه بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابه کردتم و آمانتم الله شاکر لا يحب الله الجهر بالسوء ویريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولا اتقوا الصاعقة لظلمه، ثم أتخذوا العجل منه بعد ما جاءتهم البينة تغفونا عن ذلك، بعفونا عن ذلك، وآتينا موسى صرضا مبينا، ورفعنا فوقهم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضيهم ميثاقا وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع ابن مريم الله وما قتلو وما صلبو ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفشك من ما لهم به. منه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 သ hin وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرا شهدون وكفّ بالله شهدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا ظلموا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليه طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله سيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم فأمنوا خير لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينهم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وتلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ليس استنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا البلاء ان كنتم مقربون ومن يس 124. فإن يدفع عبادته ويستكبر فسيحشرون إليه جميعا 125. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم فيوفيهم فيعذبهم عذابا اليما فيعذبهم وَفَقْهُ وَاهْدِهِمْ لِأَيْنِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا أَسْتَفْتُونَ أَمْ لَا نَفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ الْمُرُوءَةَ لَكَلَالَةٌ ثاني مما ترك وإن كانوا إخوة رجلا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين يبينه الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء